بسم الله الرحمن الرحيم والصافات طفا فالساجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إِنَّمَا مَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوْكَبِ وَحِصْنًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ۖ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مارد مَأْثُورُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخَانًا وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَمِيمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خطف الخطفة فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لا زبت بل عجبت ويسررون وإذا دفتروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْكِسِنُونَ وَقَالُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترابا أَلَمْ بَلُّوْنَا وَأَبَاهُمْ الْأَوْلَىٰ قُلْنَعَمْ فَإِنَّمَا هِيَ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يحدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم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 فحق علينا قول وابتنا إنا لذائكون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب إن ما كذبتكم عربه مجرمين انهم كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أإنا مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجهون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين ودائك لهم رزق مأكول فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم كأَنَّهُمْ بَيْضٌ لَّذَّةٌ لِّلشَّارِدِينَ لَا فِيهَا غَوْرٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا جُنُبُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ بيض مثنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءذون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا مكنا وكنا كرابا وعظاما أئنا لمجلون قال هل أنتم مطلعون قَالَ فَرَأَوْهُ فِي سَوَاءِ جِهَامٍ قَالَتْ اللَّهُ إِن كُنتَ تَرَى تُرْدِينِي نِعْمَةُ ربي لكنت من المحضرين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 فإنهم لآخرون منها فمالئون منها البتون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إن وإنهم ألفوا آباءهم ضادين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فهم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 وَجَعَلْنَا ذِكْرَهُ هُمُ الْبَاقُونَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى أَنْحَى فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ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 فراغ إلى آلهتهم فقال أَلَا تأتبون ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه قال أتعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنونه بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إن لي ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حريم فلما بلغ معه قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فنظر ماذا ترى؟ قال يا أبت المات مر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وسله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا المبين بذبح عظيم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 من الصالحين وبارتنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما مستن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارو وَنَجَّيْنَا جَنَّاتِهِمَا وَقَضَيْنَا هُمَا مِنَ الْكِفْرِ الْعَظِيمِ وَنَصَّرْنَاهُمْ فَكَانُوا الْكِتَابَ المستبين وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن القادسين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمسترون عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إجازين إنا كذلك نجذي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين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 وَإِنَّكُمْ لتمرون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وبالليل اللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اذ ابق الى الفلك المشتون فساهم فكان من المدحقين فالتقمه الحوت وهو مبين فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو ثقين وانبتنا عليه شجرة من يقفين وأرسلناه إلى مئة ألف أو لزيدون فآمنوا فمسعناهم الى حين فاشتفهم ألربك البنات ولهم البلون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إثهم ليقولون ولد الله وإنهم لتابعون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم تلقى مبين فأكوا بكتابكم إن كنتم صادقين وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نسبا وَلَقَدْ عَذَّبَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَمَّا يَفْسُقُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلِقِينَ فانكم وما تحبون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو قريب جحيم وما منا الا لهم مقام ماموم وانا لنحن وإنا لنحن المتبححون وَإِنْ كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلقين فكفروا به فسوف يعلمون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 سبحان ربك رب العزة عما يطفون وسلام على المرتدين والحمد لله رب العالمين